فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغر فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغر إنه بما تعملون بصير إنه بما